أَن نُسْلِمُ الرُّسُلِينَ إِذْ لَا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 نه إن إلا ما يوحى إلي. اللهم صل قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ افلا تتفكرون الله اكبر ومع زَلِنا اِن مُبَشِّرِينَ الله الله فمن آمان و اصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا، يمسون الله ذاب بما كانوا يفزقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكمإن ملك. الله؟ أي الله تعالى. <تصفيق> إن أتبعوا إلا ما يوحين. هل يستوي الأعمى البصير أم تتفكرون؟ وَأَنْذِلْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ وَذِي لا من دونه وعلي وعنا شفي لعلهم عنهم يا ولا تتو الذين يدعون ربهم بال غدات <تصفيق> والعشیم جهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. وَمَا مِن نَّحِيَّةٍ بِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَاتَّقُوا رَبَّكُمْ فَتَكُونُوا مِنَ وكذلك فتن بعض ضوب ببعض اللي هؤلاء الله بأعلم بالشّكرين الله الله يزيدك وإذا أجبك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله ما شاء الله, ما شاء الله. انه ممن عاملين منكم سوء ان بجاث لتم ما تبر بضيه ثُمَّ كَتَبَ بَعْدَ ذِيقٍ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجدين. الله. قل إني نهيت أن آعبد تدعون من قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين يا سلام يا سلام الله يكرم قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِكِ ما عندي ما سعجلون به يا سلام إن الحكم إلا لله شاء الله. قل إني على بينت من وكذبتم بي ما عندي ما تستعجلون به إن إلا لله. الله الله يكرمك ما شاء الله العظيم اللهم صل على النبي يا قصر روح قا الله اللهم الله يفتح الله قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وابني <تصفيق> الله الله يكرمك إيش خابد المؤذن والله أعلم بالظالمين سبحانه لشأن الله ربنا يزيدك لا. لا. اللهم زيدك والله رعلا والظالمين قل لو أن عندي ما تفعل تعجلون به لَقَدْ الأمر بيني وَبَيْنَكُمْ مم. الله فتح الله عليك يا أخي الله أكبر والله أعلم ب ظالمين. يا سلام سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يحلمها إلا الله وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ عَلَى رَبِّكَ وَلا, رطب ولا ولا قبره ولا يابس إلا في كتاب مبين الله الله يكرمك الله يا معلالك وعنده منفتح الغيب لا يعلمها إلا قلبه. لا شاء من الله البر والبحر فتوح عليك أي الله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها أيوة أيوة أيوة. ما شاء الله العظيم وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّتْنِ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اللَّهُ ولا رطب و لا يابس إلا في كتاب مبيد الله ما شاء الله العظيم الله يزيدك عم الشيخ عبد المعز حل عليك يا اخي وهو الذي يتقفكم بالليل ويقلم ما جرحتم نا Zastically... غاری يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى الله, الله وهو الذي يتعبكم بالليل ويعلم مجرى توم بالنغار ثم يبعثكم في قلوبكم. آجل مسمه، ثمّا رب يكون بما قلت يا سلام وهو القوي فوق عباده الله ثم إليه مرجوكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون اوه القاهر فوق عباده وَقُوِيَ الْقَوْيِرُ فَوْقَ عِبَادِكِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَضًا إِبْحَاثَهُ جَلَّ شأن اللَّهِ حَتَّى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون الله الله أكبر أم رُدُّوا إِلَى اللهِ مَنْ لَكُمْ الْحَقُّ نعم. أَلَا لَهُ الْحُكْمُ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ واغوا اسرع الحاضبيد الله. الله. الله. الله. ثم نعود الحق ألا ألف الحكم وهو أسرع الحاسبين الله. الله. الله ثم رد الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وهو أسرع, الحاسبين وهو أسرع الحاسبين عاسبين سب الى الله ماوله الحق ألا نحن وجود قل مَن يُنَجِّبُكُم من ظلمات البر الْبَرِّ تدعونه بِإِذْنِ رَبِّكَ ادْعُونَا نَغْطِبْ وَأَخْفِ يَتَن لَئِنْ من هذه لنكون أَنْ جَأَنَا مِنَّا ذِيلَانَ من أَنَّ قل اللهم يني جئكم ومن كل كوكب الله اكبر عظيم قل سنجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قُلْ هُوَ القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحك أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فَإِذَا نُصِرَ فُولَآتِ لَعَالِمُونَ يَقَاوُدِي سلام يقوموا وارجعوا الحق الله, الله أكبر الله هو قل قلت عليكم بوكيل عليه الصلاة والسلام الله مصلّي عليه لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٍ يا سلام الله <تصفيق> لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ النبي. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَبِّ يا في حديث غير الله الله الله الله ما كَشَيْطَانٍ فَلَا تَقْعُدْ بعد ذِكْرِ مَا قَدْ كُنْتُمْ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 اللهم <تصفيق> علي اللهم صل على وذر الذين دينهم ومالحيات دونيا اللهم لا وذكر بي ام تبسم بما كسبت ليس لها من دون الله علي شفيع ما ذكر به أن تبصلا نفسهم دماء كسبت ليس لها من دون الله عليه وعلى شفيعه. <تصفيق> صلى على النبي الله يصلح حالك عم الشيء ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعديل كل عدل الله قد من ذا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شرابٌ حميم وعذاب أليم بما كانوا يفعلون. قل انا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرونا ونرد على آقابنا بعد اذ هدان الله, الله الله اكبر الله <تصفيق> الشياطين في الارض حيران له لنصف لمال الرب العالمين. الله الله وأن أقيم الصلاة وَأَنِ اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتِقُواهُ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر وَهُوَ خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون الله قادر. الله شأن الله. وله الملك يا سلام ملك. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في وارث العالم الغيب وشاهد الله الله الله اكبر وهو الحكيم الخبير من اقام الصلاة ود الله مصلي على النبي <تصفيق> وهو الذي خلق السماوات بالحق ويوم يقول كن فيكون الله أكبر قادر الله أكبر قل شأن الله قوله الحق يا سلام وله الملك يا سلام قوله الحق هو لا قول الملك يوم ينفخ في وريان من قبر بيش الله <مشاه> الله يفتح عليك عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين اولا ولا قوه إلا بالله وكذلك والأرض. الله أسمعك. قادر يا رب وَكَانَ لَكَ نُورٌ إِبْغَايَ مَا لَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ آمِنًا تلا مناجنا على كل سلامنا واس يمسى ذا ذا القلها هذا ربي هذا أكبر يا سلام فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ جَهَتُ وَجْهِهِ عَلِيَ الَّذِي فَطَرَ السَّمَاءَ وَتِرَاعَ الْأَرْضَ حَنِيفًا إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِهِ لا مات والأرض نيفا انا من المشركين الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اين انما واسيا كل شيء ان من افعل الله وان كيف ما وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّدْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بال لاَ يَمَنَ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا يا أمير بالأمن ا كنتم تعلمون الله الله وكيف أخاف ما امرك وم ولا تخافون، ولا تخافون أنكم أشرتم بالله ما لم ينزل بي. عليكم بكم سلطانا سلام شيخنا ما شاء الله أنتم تعلمون oh, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم لهم الأمن الله أكبر. تعلق. أولئك لهم الأمن وهم متدون. صدق الله العظيم. سنتوا يا مولانا.